شركة الخليج للإنتاج الفني تقدم يا قلبي ديك برهدنة خليها كل دقب سنة شعبان إيه مسموح لك ولا تاخذ برعاينة يا قلبي ديك برهدنة خليها كل دقب سنة شعبان ايه مسموح لك ولا تاخذ برايه برايهنا يا قلبي دق يا قلبي دق يا محلاها يا محلاها يا محلاها يا محلاها يا محلاها هاي الليله همس أصلينا ميزان قلبي عدنا بس كلمتن اله ما حتاج بس أصلينا ميزان قلبي عدنا همس معي الغايب رجع واحكينا بس كلمتن ما تنى هلا كلمتهلا احكينا بس كلمتهلا ساعد حال لااج روع بصل نتظوها ونتظوها ونتظوااح ونتضاح نتظواها نتظاح نتظواها نتض نتظوع التاج شركة الخليج الثافية سا بس يارس حكي عش كل شيء ميكانزم بيحبك يعيش القلب كل المشاعر تحرشك وما نساي وما نساي لا ما نساي غرقان قلب وما نساي هاي ان صارت جناحه شوقي ما خلاها هاي ان صارت جناحه شوقي ما خلاها رحلت الملقب عيني وانت دواها وانت دواها وانت لا ظلك لبي ولا شكان ونضوفه قلب غريب بلا اهل يا يوم تقرا سوقي المهدي لا ظلك لفين ولا شكان ونضوفه قلب غريب la la la la la No ما a shirt no la a shirt No la a shirt no la a shirt No la a shirt Ma yos de gåras Oh but Oh but Ma te reveha Ma te reveha ma te